Book 2 40 40 Arbaun. The way questions. The about the way. The question about the من فضلك. من فضلك. Kunt u mij هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Is er een goed restaurant in يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Ga links اذهب لجهة اليسار عند الزاويه. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم. ثم هاuteu 100 متر يأجت. ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. ثم اذهب. لي اليمين 100 متر يمكنك اوك أن تأخذ ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا أن تأخذ الباص يمكنك يمكنك u kunt mij ook met uw auto volgen. Je kunt en ook khalfi. uw aydan volgen. Je khalfi. Hoe kom ik bij het voetbalstadion? Je asiru ila ook met uw auto volgen. asil ila mij ook met uw U steekt de brug over. اقطع الجسر. اقطع الجسر. u gaat النفق. de tunnel اعبر النفق. اعبر النفق. u rijdt door tot aan het derde verkeerslicht سر حتى ثالث النفق. أخذت سر حتى ثالث عبر النفق. dan slaat u de eerste straat أخذت ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Sorry. Hoe فضلك كيف اصل الى المطار؟ من فضلك كيف اصل الى المطار؟ يمكن met أن تأخذ المترو المترو. اركب ببساطة Hatta achira machatta Erkab bibasata Hatta achir machatta Gaat u alstublieft naar www.bok2.de Voor het boek en de tekst